وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدًى مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدًى مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ م ج أَهُم نَّذيرُ م زَادَهُم إَِّ <تصفيق>